بسم الله الرحمن الرحيم نون والقنم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 فَتُلِيَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ إِنْ كَانَ ذَامِجًا وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ